قلنا من المعصرات ما أن تجاجى لنخرج به حب ونبات وجنات ألفاف إن يوم الفصل كان ميقاطى يوم يوم في الصور وفتحت السماء فكانت أبواب وسيرة جبال فكانت سراب إن جهنم كانت مرصدة للطاعين ما أبا لا بذين فيها أحقابا لا يذقون فيها بردا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 ونزيدكم إلا عذابا إن للمتقين مفازا حدائق وأعنابا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطا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 ذلك اليوم الحق فمن شاء اتخذ إلى ربه مآبا اننا اضناكم عذابا قريبا يوم ينظر المرء ما قدمت يداه يوم ينظر المرء ما قدمت يداه ويقول الك أيتي كنت ترابا. الله أكبر. الله أكبر. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين إذا الشمس كورت وإذا النجوم وإذا الجبال سيرت وإذا العشار عطنت وإذا الوحوش حشرت وإذا البحار سجرت وإذا النفوس زوجت وإذا الموؤودة سئلت بأي دنب قتلت وإذا الصحف نشرت وإذا السماء يَقُطُّ وَإِذَا الْجَحِيمُ سُعِّرَتْ وَإِذَا الْجَنَّةُ أُزْلِفَتْ عَلِمَتْ نَفْسٌ مَّا أَخْبَرَتْ بَلَى وَأَقْسِمُ بِالْقُرْنِ النَّجْوَى وَالنَّهْرِ إِذَا عَصَفَ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 وما هو على الغيب بظنين وما هو بقول شيطان الرجيم فأين تذهبون إنه إلا ذكر للعالمين لمن شاء